بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ وَلَا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم